بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله والله يعلم والله يعلم انك لرسوله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 ك أ ن ه م خشب مسنده يحسبون كل ص ي ح ة عليهم هم العدو ف ا ح ل ر ه م قاتلهم الله أ ن ا يؤفكون و َ إ ِ ذ َ ا قيل َ لهم ُْ تعالوا َََ يستغفر ََْ لكم َُْ رسول َُُ الله َِّ لووا ََ رؤوسهم, رؤوسهم َْ و َ ر َ أ َ ي ْ ت َ ه ُ م ْ يصدون ََُُّ وهم َُْ مستكبرون ََُُِْْ سَوَى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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن ََ يفعل ََْ ذلك ََِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ك هم ُُ الخاسرون ََُِْ و َ أ َ ن ف ِ ق ُ و ا مِنْ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 ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء ج ل ه ا والله خبير بما تعملون